الله صلى الله وسلام عليه وسلم الله صلى الله وسلم وعلى بما جهلنا ونكرنا بما نصينا فضلك يا لبي أبي يسر الله تعسر معنا كريم سبحانه صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فاستطره وليتقرد فالجرد العائلين لا أتاء قدوا جماعة و أحدكم أهل و أهل أحدكم أحدكم أحدكم قدوا جماعة و أهله و أحل أهلكي فيه فليستطر تر... حاستواره فليستطر تر... حاستواره ولا يتجرد يوقر لآني فالجرد لما دمر سواء لا يثاب لا يثاب ولا يضل لا يضل ذات احد المعنى او جماعه احد احديه احد في, في الجماعه في معاناه في في خلاص عاد ما في جماعه ولا تستها اسطر ولا لك جرد او تجرد للعيرين فتجرد للعيرين لما دمير سيؤرى الأمين وقال يخرى الأمين نهيلا ونهيلا ونهيلا وحصو الشبر وعيا لما دمير ودماع عيام وقوة الأمين لما دمير بركاء إسباع عيام وإجتماع عيام يعني فأمعين لما يرى كلا أنه غنيه لما يرى كلا جمعي فهد أهلك جمعي سين فهو اسكوا دوالا فهو من أني رأت اللعنة والا غيوي حيال مالبنى حديث دونا معنا روحالة جيدة حتي حتيش ما عايب وحظو إناس هذا اسكسوع نالو حيوانك حيوانك إن اسكسوع نالو تجايد الآيرين أو أهانين أليس كي كلا بواي ولا أصمت لي لما دمير يعني أسكو جماعين وكلا أسكو جماعين ها يزدوالا لدي وصيب إذا بأيزدوالا ها الملء أو أسترائي أسكو دوالا سنوالا نبي وحظ الله أسكو خداوي ايش راح طول تطلع الان هاي العين في جمال وقلعها غنم نور وقدره هاي وعروضي سبق والله مره جماعه في انا هذه ساعه يا لان وطلعني جمال تجدد العيرين تتجدد العيرين تجدد العين فتجدد العيرين تشبيهها, تشبيهها لحد فيه أدب تشبيه ولا حد فيه تشير تجربة للعيراني لما دمروا الجماعة يعني دمر أهلنا الهراهاء وحشينا الغلوي معيني وحايا الهواء يا الله أمري إنا الساف وأسأس تران ليه يؤذبهم مع الغايات اللي نتحاها مع ملائكه جودت مع رحمتك وسمين تقول لي ودي صار قضيه الى نفسي جواني يعني القوه كقوه ابوي عنقه قط الاانه خليك الله وانه في سريو سحكم اكو اكثر ملائكه لك سري في, في ادب غاضو ما يقول هذا لنا الديه ماشي وحجو شيطان ادي سيالو تعني هو كان شرك اشاركهم في الأموال والاولاد الى اماله قرانهم شاركهم في الأموال والاولاد ولازم ناخذ شريكنا هاي وحواله حاله الجماعه الله دفع الله سيئلان سيئلان سيئلان سيئلان كمركزه وحيماهه كأنا شو ونفسها لها الارتسي كالتناوه كان بسم الله ملأ دهين بسم الله اليو حاكتون بأن الارتس كوه تلاقي هذا هو غاون ورحبوه دوالين سيدمانه وقالله وقلله وقلونه وحزاته وحما تراه سراك كفائد الزهار إذن يبقى مشاركة الأموال والأولاد في السوقنا ما الذي يجريه ويصنى بك الزماعة يونيك ويسراء اللهم يجلبنا الشيطان ويجلب الشيطان فيما رزقتنا ما أهل ودعي ستعدى سيد قالوا يجريه وفي تفسيري القابل الآيام حديث ومقرميك سيد دمار وقال لآني يا أهل وقال يعني حد يقول يئس او طلع بالله وعلى كل حرام ماها الا حد ماها الشرو خف او يهدوها شد الش حرامه بس اورجي اركيز متيمه الشرو وشيء اركيز حرام شيء قامتش وما راحت وخف سيسكو كورايا موكلأ أهاننا والأهل الأعمين إمثل أهل آننا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آل وصعبه أجمعين ويعلمنا بما جهلنا وذكرنا بما لصينا بفضلك يا لظيف ويسر ولا تعسر معنا تدين رسول الله عليه وسلام وحسري هاتر رجل من حديث اهماد قد او صالحين رسول صوبا حديث اهماد سياقه الساعي صغالي وامرالي مرحبا مرحبا مرحبا من واسع على مرحبا مرحبا أي راهيم واسع على كل انتهي قلبي أفقنا على كل انتهي أي راهيم أي فمرحبا ساسده مرحباً يا رحيم لسان الحال الكبيرين أيضاً يا رحيم أيضاً يا رحيم أيضاً يا رحيم يعني واسع عاج رأسي وأسقنا تيوم القيامة معنى يوم يا رحيم أي إخلاءة الرجل غفت زمال الغوم غوما تسقطه والفغال ولوه الراهيم مرحبا واسعه عاشد لكولنطيك مرحبا واسعه عاشد لكولنطيك معناه لقي ترح بنات لكولنطيك هذا الأول هو حوايا يددك المحيل اللويه يلويه يوهي كالقع لضعي سلا لولا محب لضعي سلا لولا يعني دوت وسن صوب الله يا تاع قيصا وديي لونقوم سنووار سنووار ادي إبراهيم يعني خوازع عاشه يا سي ووسقنات يوم القيامه غيامه بريدي مرحبا واسع عاشا ديو وسقناتي بوسعاسي ووسقنابي يوم الغيامة غيام بردي يزيد لما سيوم الغيامة سائل نهي بليها يوم مال آي عن وصعبه أسغنادي واسع عاشه أسغناتي ويلغى ربه ربك سأسلك المايو بانك ربك سأسلك المايو يا أسغناتي عن أمانك ربك سأسلك المايو إليك رابعها ني جنز غيا هاي الهاروكا يعني عربته وهاي عن استعماشه حرامين حق الويت في يجعل له الظاهريه هنا وسهلا ومرحبا بخير هاي سوا شنو أهل الفجور الآيهين ذات فاسخين أيهين فاسي اعتبار ماليه مالفير آيو حضر كانت نكتب الله وكوهري وحاها سيف بلقي زنا سغاي بقوة في أطبابع ذاكمت أها ورين بقوة في أهايا كوهري وكاني وقتنا دلها اصحابها <تصفيق> كثير كان في جوني نصيحه منها تعريف بني اسمها بس هو مشوره او كتبه لاديه فيها في <تصفيق> على كل حال هو علم ان ترى هذا رو كامله وذلها له انك سعيد مضيفي <تصفيق> حياني إليه سبحانه وتعالى هذه الدوء الزعلاد محبب يسيء الدوء ما غلوه بأشكر الله وحبب تسيء بشارة نواي بشارة نواي فعنان إلهي بشارة يوهي يعني إلهي جنوده إلهي ديما بيسي يقول عدي نسيحي أو مؤمن كصالح أو عادل ويتاء وياتى الرجل منها تسماده على قوم قوم أسهماده على قوم قوم أسهماده وفقالوا يراهنون كاسي قحطا أيراهين مع ما سادفت قحطا شده يفربه هيو أوارق لكونت أيراهين قحطا أوارق لكونت أيراهين رقم حوار واي حوار واي رقم عنوان رقم حرم واي فرحتم وعني فرحتم بكاسي وحاصونادي يوصلي يوم القيامه امراه بيدي فرحتنا له اصبناي يوم الغامغ و هواره <تصفيق> معنا سادفت قحتنا أبقلنتي شدت في أوروبا الآن أبقلنتي وعداً له يوم الغيامن كيوم الغيامن قحت يا أصغنا لي قحت يا أصغنا لي يوم البرغيدي لي يدوكي عليه السلام والسلام يوم يطا ربه هل رابه دهناني يوم القيامه وشغناتي يوم كاسي عنا الهي واقدس ها راشده ذكور ما يتربو يوم خاصي اصرخوا ما حياني تهور حي عني هل ابي في الغربه لقاء نفسي ربي قال له أذيف يلغى رب المالك ربي أسلك الماء يوأل تلامات في غروة وحواء إليه إكرام يدويش ينعو بضن أسيا فيها مبعيدي يا الله والأخير بضن أعو إليه ومناستع تلامات يعني سأكى حتفا يلغى رب انتنا يعرض ربه ربي رب رب رب رب رب في ربي في ربه م في جيسة ربه رب ربронيز يأنيه في جيسة معلنى كاس فيوم الغيامة ربيه في جيسة وربيهmann فاحت نوم في إ coworkers فاحت نوم الغيامة أعصلك كل ما وحتنا لكل منت فاحتنا أن 우리가 أصلك نوم الغيامة سياهم ذو Vergay ماعنى يعرض ربه عنه ربيه Therefore صبي ملك ما إليه ملورا ما يوم مدين وآيوم على صرق الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيده المسلم وعلى آله آج وفرقه أجمعين قال النبي عليه وحسن صلى عليه وسلم قراءه احدكم غائث فلا يستقبل قبلته ولا يمنى ظهره رات الشرع او غائبه قراءه ادو المال احدكم مثله الغائث من غضوا حاجتها ها جديس مالك قولها يا محل كالي هاتي سمادو الغائطة دماؤه اتربت له قولها يا سمادو ولا يولي همه. اه فلا يستقبل القبلة قبلة ضيو غابرين فلا يستقبل القبلة قبلة ضيو غابرين قبلة سجيسنين ولا يولها ظهر ودفسنه يعني اشو جهذر يا رزق اشو رزق أجل يعني قبض نظر ظهر ودفس يرزقين منك او غاض الحاج لها دشيجي دورته يقدرات ادينين الله لكن محمد رسول عليه الصلاة والسلام شرقوا ورحبا جيشتا وغلبوا ورحبا حب جيشتا ورحبا حبا حب جيشتا إذا أتى دولنا أحدكم مثلي الغائطة ما يشأوا وضعوا الحاجة هذا ما لا يستحب فلا يستغبن نغبط نغبط يوم جليل سرين كعبا افرس ولا يولها يؤدب الريب ولا الولد يؤدبها منذر يعني تعاظا يوم جليل ظهرو وتسي تسياس اعتين لكن حسنا عليه السلام والسلام شره حضر الحضار من الجلسة هو مسل غربه و أردعه من حتى ألغائت محل غضاء الحاجة كناية وحلو كناية دربت سبحي سدفت السحرادية يعني قائد له إذا لهذا وعلى الله الله ماشي اوه مش للوقلاية كدروا يسير الله الله غاية نفتيسي اوه معني مين اوه دوت الوقلاية لهني يعني غاية التجمالي الله اولحاك جواهي مرعيس على المعي مرعيس على الصحراء مرعيس مرعيس مرحنت هاي حقيقة كان اوه عرفية سهلة حقيقة عرفية وعلى غانبي يالي حقيقة دي رغوة اهات هلا يا استاذ عبد الله قدوه انت عليه الصلاه والسلام قدوه علينا من 20 سنه عابده 20 سنه رب كهذه وعلى وضع اكثر ها وضع جادي انسان في حاله لا او جسدي سي ما وديس اايا ما ماض جسد انت بتسؤا ليرا حرفي وحاول مغتين مهل وجيسي مهل وصلادة حد ما كنتوك هل وجيسها يا قبل الله يا خانا معنا يا خانا قبل وجيه هذي مهل وجيه هوا على كل حال حد مهل وحلونا صلادة هذي مهل وجيسها ولا يولي من حاق ماذا كيف يسمى يا سجيدنا؟ يا سآدنا؟ صيحة مسلم عقل ولا يستدرها وانتو بجيديوا في بول أو غاية عصي عموس الأزياد البول حالة الغاية هو جيدنا معنى حد شميوه شرغوه وغربوه ماذا؟ يعني شرقوا لكن شرقوا ورح بحق وجيستا وغربوا ورح لعب وجيستا سهلا يقول غربوا وغربوا معناها تقول حلو وذلك احلو المدينة خضافة ايو العيسي المدينة المركز الشيخة يا نبيها كل حال دس القبلة دودي انتهي وإيه اداركو لأي تهشام يمن عملوا وايات يعني إبرازيسي شرقوه غريبو خاصة الله ورحبه أجيسته محلق أجيسته بكي الشام عمل من يمن عمل ونقم يمن له جرناء حتى حساب النهي وفاسته مشرق أجيسته عمس المغرب أجيسته حدي أيهان بالتأسير وحي أجيسته عيان خنفور أمسه وغير ديسا بين اسم دنن فيس عام الله بعد نهي يا لا لا يستبرها. لا استبدل قطن تولا والياء تجع عبارولا ما يريد حب عين مرتئ ام البنا وتروا عيون بين بنان لا يعلم عم بيعني عزميها بنالك يومي لو بس يعني اكيد شيء اساس المهم الشافعي و1000 سن عايزينك يعني ما نيجي ريني في اسمها بنان او يعني امي طلوا هايلي اكيد ما له شيء مخسونه او مو شيء مخسش او بدها تلو زي اكيد يعني مشيخة قدت عميليسة معايا لي وعشك ومشيخ منا عشكم يعني وعشك ومشيخ اسماء هنا منه لوخيسي لوخيسي دارك الله لو الغدك الله سوبي ناسك سيجيستو سيجيستو سيجيستو يعني بستي ميكو أبعض ناس ناسك سيجيستو عديئي ونو ديجي نلوخيسي القبلغة دليلها سيدي البخاري ومسلم وروي عن النبي من عائشة الله عنهما حاج بي سبع حجوتي حصري منك هذه او الشام وجيزاي او كعبا من داود او دولي او دبر في هذه او كعبا من فيجستم على خدعت على مناجي حصري في هذه سبع شام وكب او وهو كعبانة يعني دوشيسي ايدي يوحاقو الدليلة كبه حديث بيسي وهو كمي دي سناتي سوى نفسا وحسي النبي وحاسي قاضي يعني او اجيو يعني مني ما اهد بخصوكي سرائه لما اتبازات لهم يعني شافعي وانسكو اندوري لما بضاء اخبار, أخبار تأثم يعني حالو اينا بنوره على غيب حرام قديم البناء الزي وصخر اسياي او قد اسجدت امس او مش اسجدت حراما غير بناء حديث تاس الله بناء مودسني بخشي بخشي عادتا هن وبناء اكو ترى ايوه وبناقص وتروها لوحان من شاف في اسوغيري هنا يعني او حرام من ما و حامقيت او من ال20 اسيهي قديم مالنا اسيهي وبنايته هي بدوروا على كل عرض لكن ما في كلمه ماهم ما في بنايه جديده وحرام غير وبنا ماشي يعني هذا جديد يعني يعني احنا قلنا شيء ملكنا سيجاره او حباس ايدي جراء و يعني ما ترسي وايل ترى حقي وبناسي وانا واجب وانا تقولك سيجاره دو ما في اما بنيان هدي يعني او شيء وحلال الحرام الوحيد ورسي ويسر جيس تب الحرام الوحيد محسوبنا عبد الفالي الله عليه وسلم وحسن غيالي تعني وحسن عبدي هاي عمو تيسي هاي بلانتها يسر عبدي هاي كل حال سيئون كنورو على الاولى وحسنون انك جيسون على كل حال مركبنك القصير عكام تغلو كنساء هاي مال او قدر الزراعة وحاوه التركي اسكمال يعني قدر الزراعة لبنك وبنيان قدر كيسي اما السدح لبنك لأيك هل هاسي نفسه لحيو اما وحقية بزراء الادمين على كلها انتا كل وحواي ماشي اوه درب باقي الوجوه باقي نهيد درب الوجوه وحقه يعني أسكو أسطر فيه خريفالات بلوحو وغيرها أو انتا احتانتها في كين يساء عادي مينو حرام نمو جرتو ولا تراي أنا مجرتو مشي أرسوبي موصيشها هاد عادي يعني إم يعني غبلي غنو جيستو بحضر درمو عما سمتي مبعيسي أو غبلي اما انتقضرت لأيدي وحرامنا معها كاهنا معها اعتمت اسفين عن كينيسة ان شاء الله بتألم وعندوية سأعتمت كين بدلتها في مرتفعه او كريو قد رزيع جاريو اما خد الحجراء انشفو اشتراسها هاي كل حال ونبقى امرتها وحرامتها وحقاس ابو تاي مرتيه وشيركة المكان اللي كان إنه في طرف تأكاس عطو إتاس أبو خصيصي أسأل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وحسري فجاءتا جاسما وعليه في يوم الماله يا من كاسوا لأزاد انزياتهم في ممالك في علمهم انزياتهم يعني الممالك وعلمه يغربني دوها الى الله الاله العزيز تعالى شانه وراب ورثني الا ان بركهه تظلوع الشمس ذلك اليوم مالكاس فرح داري الله بي بركيه يعني وعيشه إذا أتى هذا سماده علي أو... مال وعيوم مال نسيح ما عليك فيه مال تاسه لأزداد أنزياته فيه علما أو زياته علم شرع علم شريع هذا أنزياته العلم بالله لا لا هذا المواسر يغربني إدوها إلى الله إلهي حقيسي تعالى شأنه وشأن الكرة هاي فلا بورك الله يبركي لي أن يصيد لك حمس ذلك اليوم مالك ورحبا يبي برشا يبي الله يبركي في عماها وفاس عليه الصلاة والسلام وإلهي دورتي فوشك مني علمي اهاه و يعني وحي اسود جهائي يعني زياد ديسي يعني اه بدعيشت مالك علمي بالزياده من مال حرفه تاع ديزادنا والله اني سامر ان اسلع رب علمي لآن هدواتا وقالوا دور صدورها وقالوا دور صدورها وقالوا دور صدورها لنك أصافي على السكري يعني ما علمي معنى قصة وزيادة إنن المجيسي معنى كاسي معنى بركة قطة معها معنى صف معنى كا علمك وزياد أو علمك وزائن معنى كا معنى بركة زمان سوى بنها بهدعي مالن كان علمك يزياد علم حتى الإلهي يقضيها يعني علمك مع علميه معها يعني بسوا بشماهن يعني لغتلوا معهن معها يعني وحيئو علميه الدون كواما الرضوء علمتيزة محومة وكرونيها علم الآن وكرونيها لكن حديثة أول جيدة دي سنبه وحواهي علم إلهي يقضيهاي هذا علم بالاعشاب و بوين الاعشاب ثابره عيوه هذا علم لما يراه علم ماء علمي و مال كسط و قكي و تماذ يا اتع الاعتماد علي قركي يوم ما له سماله ما نشا ولا ازداد ازيادته في ما له بعلما العلم يوصي يقربني دوها لله لا عبسي فهل الشأنه يشكر أيه ولا بوريك فهي دروع الشمس ذلك اليوم ما لنقص ورح ردي ولا شديد من الله يبركيه من الله يبركيه من الساس أقول لك ما لنقصه ما لنباركه أدام الله وحاله الجيلة ما يعرفه على الله لكن ما لنتي هدئو الجيلة هاي وقت عودي علمي للبره يوحوذي والهلتعي وحواه ما لنتي ما لنتي علمي إليك وليك ودداء المشريع الله كبرو المشريعها يالاتي سيوح كبرو المشريع الماهين علمي للهوه هو علمي هل أنتم حينتهي علي وحو علمي وحال وجيبي علمي شرعي للوجيبه وقوفه الى هاني وحياهها هو المذعيس منك مكلف تواجه يعني كسديس تواجه هاي وامري لي ص عبادات فيسي معاملات فيسي المبيعه المنيفه كل بهذا علمي علي وحوال بحرام فيس هاي كي حرار كي كراهي اها كي بانانا يبقى اتخلواها يسا علم شرعية اتخلواها يسا علم شرعية اها اروف كيسي علمي الم الحديث الم الفقهي تفسيرك هواهي اقول حديثي اكون حضا وحاولك اكون على كل حال فاركي لم يأنت هواهي سوء إلهي علم أزائدي هاي او مالوالبا مالي ترقي كجري او بريدياتيس إلهي كوري إلهي اسليها علمها إلهي إلويها علم إلهي إلويين بعدي او زياد سحينين او محريسي إلويها انا فضع إلهي إلويها فلا بورك لي في ذلك الشمس ذلك اليوم العلمي على بطن امدد على ما ذلك اصاب يعني النبي زياد الان هيله لفتيسا يعني زياد بيدها الهى امره ويربي جن علما لهي انا بيدها الهي حدا مع ذلك قرتس جوته الهي النبي راح بلحظه يعني اس يعني درج آل الى كوريه لا ان بيدها الهي وحالو صوتي جاي وحي وصوتي جاي على صوتي انتاسي الاناء الى كل علوم لا هو كل دي انت لاقي يعني علم الرباط تي سي وعلم جرا اوت سي ده علمي الى اوت سي انت لاقي نبات ال سي اصول اوغاي على كل حال لان يتلاقم كيسي واستخاد هاي جبريل ولقطي نهائي ولقطي جاده ولقطين يعني مدكات أولوكيناي من قولي الله عناي ومحركيس الجوهي معايا لعلمي وذاء واي وذاء روحاني واي من يعني جسمي واي على كلها فكذلك لاحظة بكثوريينين اي مانا كانت دعوه علمي وحركاري كانوا معه علمي وحوايه بكوه ماني حيب الله يا يهي أنا برو علوت أنا برو نفاس هو كصمال كعلم بإزياد